أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الضَّبَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً إِنْ كَانُوا لَيَظْلِمُونَ فَلَا نُطْعِمُهُمْ وَلَا نَسْقِيهِمْ وَلَكِنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلى آلية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه وناخلان الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من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 وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ وَآتَاكُمْ كُلَّ مَا سَأَلْتُمْ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وإن ان الانسان لغفار واذ قانا ابراهيم مربجن هذا البلد امنا واجنبني وبني واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رَبِّ إِنَّهُمْ نَهَرْنَا لَنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْهُ وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ أَسْكَنْتَ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفعدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إن فتعلم ما نخفي وما نعمل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي من َّن فيِي اللي وَلوانذ يو مُؤْمننين يَومَ يقُحسابَ وَلاَا تَحْسَبًا الله غ غافِن عََّا يَحمَن اللهالِمُ إِما يُخمُهُم ليَمِ تَشْخَصُ فيِيهِ النبَصَ الله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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار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 فَسَوْفَ أُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ اللَّمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِندَ وَإِن كان مكعهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الراحل يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الأرض وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّخَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم قطران وتغشى وجوههم النار سرابين من قطران وتغشى وجوه النار الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاه للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله هو واحد ونيذكر انالباب الله أكبر.